ما آمنت قبلهم من قرية اهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا, فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين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 فَلَمَّا حَسُبَ سَنَاءَ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَادْعُوا إِلَى مَا أُسْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا قَامِدِينَ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما ناعبين لو أردنا أن نتخذ له لهوا لاتخذناه, لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو ذاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني لا من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففزقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسيا تميد بهم وجعلنا فيها ودعلنا فيها فدادا سبلا لعلهم يحتدون ودعلنا السماء ثقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي طلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك, كل في فلك يسبحون وما دعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت, أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواك اهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساوريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها, فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سقروا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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم مما يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى, حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون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 ونَظَرْ مَعَ ذِينَ ليوم الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ من, مِنْ خُرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان رضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وفأنتم له منكرون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 فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ الْلاَعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَفْنَاكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآليتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم وقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا ما فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم قف لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تعقلون قالوا حرقوه وانصوا آلهتكم إن كنتم فاعلين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 وجعلناهم أئِمَّةً يهدون بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا قَدَّيْنَاهُ حُكْمًا وَعِيمًا وَنَجَّيْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين واذق الله في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستلبنا له فنجينا فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت, إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعيما وسخرنا ما داود الجبال يسبحن والطيد وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم, لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصبة تجري, تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها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 وَيَتَإِنَّاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رَحْمَةً مِنْ عندنا وذكرى مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ كُلٌّ مِنْ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذُنُّونِ إِذْ ذهب مُغَاضِبًا فظن فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إلا, ألا, إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستدبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير وارثين فاستدبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها, وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كلا إلينا راجعون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 حتى إذا فُتِحَتْ فتحت وَمَأْجُوجُ وَهُمْ وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فَإِذَا هي شاخصه أَبْصَارُ الذين كفروا يا ويلنا يا وَيْلَنَا قد كنا في غَفْلَةٍ من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها سقرون وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين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 قَالُوا فَهل انتم فهل انتم مسلمون فاي تولوا فقل آذنتكم على سواء وان ادري اقريب ان بعيد ما تعدون انه يعلم جه